ي ن ب أ ا ل إ ن س ا ن يومئذ بما قدم وقف بل ا ل إ ن س ا ن على نفسه ب ص ي ر ة ولو أ ل ق ى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إ ن علينا جمعه و ق ر آ ن ه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 تظن ان يفعل بها فاقره كلا إ ذ ا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أ ن ه الفراق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 أ َ ي ح س َ ب ُ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن ُ ان يترك َََُ سدى ُ الم َْ يك َُ ن ل ط ف َ ة ً من ِْ من َِ ي ّ ن َ ى ثم َُّ كان ََ ع َ ل َ ق َ ة ً فخلق ََََ فسوى َََ فجعل ََََ منه ُِْ الزوجين ََِّْ الذكر ََ و َ ا ل ْ أ ُ ن ث ى